ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أبنى أن تقروا عينهن ولا يحسن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم مَا في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أسواد ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى إن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينسه المنافقون والذين في قلوبهم مرضون في المدينة لنوري أنك بهم. والمرجفون في المدينه لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا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 وقال الذين كفروا لا تؤتين الساعه قل بل وربي لا عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اقرب من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة والذين سعوا في آياتنا أولئك لهم عذاب من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ند على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً به جنة بل الذين لا يؤمنون في بالعذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شا نخسف فيهم الارض او نسقط عليهم كتفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلى له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرب وعملوا صالحا إني بما تعملون بطير ولتُلِيمَنَ الريحُ ذُوها شهُو ورواحُها شهُو وأسَلَنَ له عينَ القِطر ومنَ الجنِّ مَن يَعْمَلُ بين يديه بِإذنِ رَبِّه وَمَن يَزِغْ مِنْهُم عن أمرِنا نذقه مِن عذابِ يَعْمَلُونَ له ما يَشَاءُ مِن وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الواسيات اعملوا آل شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما لهم على موته إلا دابة الارض من سأته فلما قروا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبه في مسكنهم آية جنتان عيم وشمال كلوا جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب رفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل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 فقالوا ربنا بعد بين أَسْفَارِنَا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أَحَادِيثَ ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لَآيَاتٍ لكل صبار شكوس ولقد صدق عليهم إِبْلِيسُ ظله فاتبعوه إِلَّا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إن من هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مطال ذروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شك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 الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل يعاد يوم لا وَلَا عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون لن لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تراهم الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من قول يقول الذين استطعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وأتروا النجامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في طوية نذير إلا قال مسرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الطريبا يشاء ويقذب ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جناد الفاحش إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول لِلْمَلَائِكَةِ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظلموا ذوقوا عذاب النار الَّتِي التي بِهَا بها وَإِذَا تُتَلَعَّيْهِمْ آيَاتُنَا بِهِنَّ قَالُوا مَاذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ أنتم عما جا أن يعبدوا آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفسد، وقل الذين جفون حظا ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وما أتينهم من كتب وما أرسلنا إليهم قبلك من وكذب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَهُ معشار ما آتِينَاهُمْ فكذبوا رسلي فكيف كان نكير مَا فَكَيْفَ كَانَ نكير.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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له التناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباح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 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء وأرض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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزفه ليكونوا من أصحاب الدعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نكتك عليه إِنَّ الله عليم بما يصنعون والله الذي أَرْسَلَ الرياح فتثير سحابا فتقناه إلى بلد ميت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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا تبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يونجوا الليل في النهار ويونجوا النهار في الليل وَتَغَيَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ ربكم له الملك.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 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم, جاءتهم رسلهم بالبينات وبالسبر وبالكتاب وَبِالْكِتَابِ ثم ثُمَّ الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء به سمرات مختلفا ألوانها ومن الزبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن والدواب والألعاب مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز ان الذين يتقون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إن هو رفور شكور والذي أرحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه بِعِبَادِهِ الله بعباده لخبير بطير ثم الَّذِي الكتاب الذي نصطفينا بالعبادنا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 وقالوا الحمد لله الذي أهبت عن الحزن إن ربنا شكور الذي حل لنا در من قبله لا يمسنا فيها نصب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها روب والذين كفروا لهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفق عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا أطرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إِنَّ الله عالم غيب السماوات والأرض إِنَّهُ عَلِيمٌ عليم بذات الصدور الذي جعلكم خلائف في فَمَنْ فمن كفر فعليه وَلَا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا وَلَا ولا يزيد الكافرين كفرهم قَتَارًا قل شُرَكَاءَ شركاءكم الذين تدعون مِنْ دُونِ اللَّهِ الله مَاذَا ماذا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ لهم فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي فهم أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فهم على بينة منه بل إن يعجوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إلا الله يمسك السماوات والأرض أن تسولا ولئن زالتا إن من أحد من بعد إنه كان حليما بالله جهد أيمانه إلا من إحدى الأمم فلما جاءهم النذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر سيء ولا يحيق المكر ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل إِلَّا إلا الْأَوَّلِينَ الأولين فلن تجد لسلة الله تبديلا ولن تجد لسلة الله تحويلا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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على طراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبر قوما ما انبر آباؤهم فهم لا يؤمنون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أعنادا فهي إلى الألقال فهم مطمحون.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 تبع الذكر وقشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحطيناه في إمام مبين واطرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزدنا في ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا يَظُنُّونَ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إليكم وَمَا عَلَيْنَا إلا الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا بِكُمْ لإن لم لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ أَن تُقَاهِرُوا عِبَادَنَا وَمَا بَلْ أنتم قوم مسرفون وجاء أقصى المذينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم وما الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد رحمن بضل لا تون عني شفاعتهم لا تون شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ظلال مبين قَوْمَ فَتَمُوهُ قِيلَ لَهُ لِجَنَّتِكَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا خفر لِي ربي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أحلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفتهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم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 فَبِعْضُومٍ لَعَنَنكُم تُرْحَمُونَ وَمَا تَخْفِينَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عنها مُعْرِضِينَ وَإِذَا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 صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما موطبنا هذا ما وطدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تُجْزَوْنَ إلا ما كنتم تعملون إِنَّ أصحاب الْجَنَّةِ اليوم في شغل فاكهون وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ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 لا حيوا وحقا القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا لا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 فإذا هو خطير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مروة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا